ولو جعلناهم لكالجعلناه رجلا ولنفسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سخطوا فحق بالذين سخطوا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم كيف كان عاقبة المكذبين؟ قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أطاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يونئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسك الله بضر مبين فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بطير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم القدير.